أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وجعل الظلمات والنور سنا الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى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 مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه ب أ ي د ي ه م لقال الذين كفروا ان هذا إ ل ا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك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 وما كانوا به يستهزئون به قل سيروا في لما أ ر ض ن ا ك ي في السماوات و ا ل أ ر ض قل لله كتب على نفسه ا ل ر ح م ة لا ي ج م ع ن ك م إلى ي و م القيامة لا ريب ف ي ه ا ل ذ ي ن خ س ر و ا أنفسهم فهم ل ا ما يؤمنون وله س ك ن ف ي ا ل ل ي ل و م ا ل ا س ل ولي م ي ه م ا ا ط ر ل س م ا و ا ت و النابلسي أ أمرت أن أكون للعلوم ت ك ن الاسلاميه م اسماء الله ا ب يوم عظيم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 و ه و الحكيم ا ل خ ب ي ر ق ل أ ي شيء أكبر ش ه ا د ة ق ل ا ل ل ه ش ه ي د بيني ب و ي ن ك م وأوحي إ ل ي ه ذ ا ا ل ق ر آ ن لأنذركم به ومن بلغ ومن به ائنكم لتشهدون ان مع الله آ ل ه ه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد قل انما هو اله واحد وان لي بريء مما تشركون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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاءكم ثم نقول للذين اشركوا اين شركاءكم الذين كنتم تسعون ثم لم تكن فتنتهم إ ل ا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ك ف كذبوا على أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إ ل ي ك وجعلنا على قلوبهم أ ك ن ة ان ي ف ق ه و هو في آ ذ ا ن ه م وقرا و إ ن يروا كل آ ي ة لا يؤمنون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 وقالوا إ ن هي إ ل ا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إ ذ و ق ف و ا على ربهم قال أ ل ي س هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خ س و ع ه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ر و ه ح م ل و و ن أ ز ا ر م ظهورهم على ألا ساء ما وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا لعبو له ولا الدار ا ل آ خ ر ة خير للذين يتقون أ ف ل ا تعقلون قد نعلم إ ن ه ليحزنك الذي يقولون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 أ موسوعه النابلسي إن كنتم ص د ق ي ن ا ه للعلوم ن الاسلاميه تشركون ن إلى أ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 وانذر به الذين يخافون أ ن يحشروا إ ل ى ربهم ليس لهم, من دونه ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تفرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من وما من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ف ت ق ر د ه م فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا أ ل ي س الله ب أ ع ل م بالشاكرين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 ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا عندي تستعجلون إن ي لله به قل ص ا ح ق و ه و خير ان ل ل ف ا ص ي قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي ا ل أ م ر بيني وبينكم والله أ ع ل م بالظالمين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 لهم شراب من حميم وعذاب أ ل ي م بما كانوا يكفرون قل أ ن د ع و من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أ ع ق ا ب ن ا بعد إ ذ هدانا الله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 موسوعه ا ل ن ي في ا ل ل ه ه وقد د س و ل ا أخاف م ا تشركون به إ ل ا أن ي ش ا ء ر ب ي ش ي ئ ا و س ع ربي, ربي ك ل شيء علما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 فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين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 وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى, معكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون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 ف أ خ ر ج ن ا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها ق ن و ا ن د ا ن ي ة وجنات من أ ع ن ا ب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إ ل ى ثمره إ ذ ا أ ث م ر ويمعه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 ولم ت ك ن ل ه ص ا ح ب ة و خ ل ق كل ش ي ء وهو ب ك ل شيء ع ل ي م ذلكم الله ر ب ك م لا إ ل ه إ ل ا هو خالق كل شيء ف ا ع ب د و وهو ه على كل ش ي ء وكيل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 وكذلك نصرف ا ل آ ي ا ت وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أ و ح ي إ ل ي ك من ربك لا إ ل ه إ ل ا هو و أ ع ر ض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أ ن ت عليهم ولا الذين موسوعه الله ا ل ل ه ع د ن ا ب غ ي ر ع ل م كذلك ز ي ن ا ل ك ل أمة ع م ل ه م ثم إ ل ى ربهم مرجعهم فينبئهم ب ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آ ي ه ليؤمنن بها قل انما ا ل آ ي ا ت عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون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 والذين آ ت ي ن ا ه م ا ل ك ت ا ب ي ع ل م م و ن أنه ن ز ل من ربك ب ا ل ح ق ف ل ا ت ك و ن ن م ن ا ل م م وتمت كلمة ت ر ربك ي ن ص د ق ا و ع د ل ا لا م ب د ل ل ل ك م ا ت ه وهو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م و إ ن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 م و ك و ن أَوَمَنْ ع ه النابلسي و يَمْشِي ا للعلوم الاسلاميه ل س ب خ ا ر كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل ق ر ي ة أ ك ا ب ر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا ب أ ن ف س ه م وما ي س ع ر و ن و إ ذ ا جاءتهم آ ي ة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله يجعل رسالته سيصيب رسالته الذين ومن يرد و ن فمن ر الله ان يهديه يشرح صدره ل ل إ س ل ا م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 ان يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء, إن يشاء, بعدكم ما يشاء كما, أنشأكم كما انشاكم من ذريه قوم اخرين انما توعدون لات وما أ ن ت م بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إ ن ي عامل فسوف تعلمون فسوف ت ع ل من و من تكون له ع ا ق ب ة الدار إ ن ه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله اما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا, لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما فهو كان لله فهو يصل إلى ش ر ك ا ئ ه م ساء ما ي ح ك وكذلك ن و زين لكثير من المشركين قتل أ و ل ا د ه م شركاءهم ليغدوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما وما يفترون وقالوا م ا يفترون و هذه انعام وحوث حجر لا يطعمها إ ل ا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 بغير ع ل موسوعه إ ل ا يهدي ا ل ق و ن ا ل ظ ا ل س ي ن ق ل ل ا أجد ع ل ي م ا ل ا ع س ل ا أن يكون م ي ت أو مسوحا دما إ ل ا أ ن يكون م ي ت ة أ و دما مسفوحا او لحم خنزير ف إ ن ه رجس أ و فسقا او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد ف إ ن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناكم الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إ ل ا ما حملت ظهورهما او الحوايا أ و ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيه و إ ن ا لصادقون ف إ ن كذبوك فقل ربكم ذو ر ح م ة و ا س ع ة فقل ر ب ك موسوعه ذ ر ح م ا س ة النابلسي للعلوم ق ا ل م م ج ر ي ا س ي ق و ل ا ل م ي ن أ ش ر و اسماء ل الله م الحسنى أشركنا و ا آباؤنا ولا ر ا الذين من من شيء كذلك كذب الذين من م و ا ب أ س ن ا قل هل ع ن من د ك م علم ف ت خ ر ج ه ل ن ا إ ن ت ت ب ع ل س ي ل ل ع ن و م إ ل ا تخرصون ق ل ف ل ل ه ا ل ح ج ة ا ل ب الله غ ة ف و ا ل ع ي ن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 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي احسن حتى يبلغ أ ش د ه و أ و ف و ا الكيل و ا ل و ي ز ا ن بالقسط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 وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا أ و س ى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى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 كن بينة م ن ربكم و ه د س و ر ح م فمن ة أ ظ ل م م ن ك ذ ب ب آ ي ا ا ت ل ل ه وصدف ع ن سنجزي ه ا ا ل ذ ي ي ن ص د ف و ن عن آ ي ا ت ن ا س و ء ا ل ع ذ ا ب ب م ا كانوا ي ص د ف و ن ه ل إلا ينظرون أن لتاتيهم الملائكه او ي أ ت ي ربك أ و ي أ ت ي بعض آ ي ايات ت ربك و م يأتي ي بعض آ ربك لا ينفع نفسا إ ي م ا ن ه ا لم تكن آ م ن ت من قبل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 ث م و ن و ع ه ا ل و ن من ا ء ب ا ل ح س ن ف ل ه ع ش ر أ م ث ا ل ه ا و م الاسلاميه ل ي ئ ة ف يجزى إلا ث ل لا ه وهم ا ظ ل قل م و ن إ انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شركه ي ل و ب الهدى ش ر أ ه دعويه قل ل ا أ ب غير ب وهو ر ب كل ش ي ء و ل ا ت ك س ب كل ن ف س إ ل ا ع ل ي ه ا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 ورفع ع ب ض ك م ف و ق ب ع ض د ر ج ا ت ل ي فيما ل و ك آتاكم م إ ن ر ب ك س ر ي ع ل ل ع ب و إ ن ه ل غ ف و ر ر ح ي م